فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُ النَّفْعَ أَمْسِكُوهُ النَّبِيَّ مَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُ النَّبِيَّ مَعْرُوفٌ وَأَشْهِدُ ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ومن يتق الله يجعل له مخرجا